قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا وفي رواية إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد الله واستغفراه غفر لهما